بوك تو دوى داست اي تسعة وتسعون تسعة وتسعون جانيتيف. حالة الاضافة حالة الاضافة ماشكا، موية، بريتالي تس tu sadkati Hetat sadkatiti pas mog prijatelja. Kelbu sadiki Kelb sadiki igračke moje djece. at ovoe mantil, mog kolege. هذا معطف زميلي هذا معطف زميلي اوويه هذه سيارة زميلتي هذه سياره زميلتي اوويه <صفيق> <صفيق> <صفيق> هذا شغل زميلي هذا شغل زميلي. دوقمه نا زر القميس قد انقطع. زر القميص قد انقطع. كلج اودغاراجيه نستاو. مفتاح الكراج مفقود. مفتاح الكراج مفقود. Šefov kompjuter je pokvaren. Kompjuter el mudir muta'attil. Kompjuter el mudir muta'attil. Kosu roditelji djevojčice. Menhum valida al bint? bint? Kako da dođem do Njenih родителя كيف اصل الى منزل والديها كيف منزل والديها؟ المنزل يقع في اخر الشارع في اخر الشارع švicarske. Ma smo uاصمة Švicara. Ma ism asimat Švicara? Koji je naslov knjige? Ma huwa kitab Ma huwa kitab Kako se zovu djeca od komšije? asma'u awlad al-jiran? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ كاداية شكولسكي راسبوست ديئتس؟ متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ كادا سو دكتورو في ترميني ما هي أوقات عمل الطبيب؟ ما هي اوقات عمل الطبيب؟ كداي اتوَرن موزي. متى يفتح المتحف؟ متى يفتح المتحف؟